بوك تو دواناة ست اثنى عشر اثنى عشر نبوي المشروبات المشروبات ياب يوت شاي انا اشرب شاي انا اشرب شاي يا بيو كافو انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه يا بيو مي نيرالنو ودو انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه تشبيشتي شاي ز ليمون ااتشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي مع الليمون تشبيهشتي كاو سكر اتشرب قهوه مع سكر اتشرب قهوه مع السكر تشبيهشتي ودو زلؤدم اتشرب ماء مع ثلج اتشرب ماء مع الثلج Тут вечірка. Гуна ту жаду хафла. Люди п'ють шампанське. Аль насу яшрабуна шампан'я. Аль нас яшрабун Люди п'ють вино і пиво. Аль насу яшрабуна хамр вабіра. خمر وبيرة تشبيهت الكحول؟ اتشرب الخمر؟ اتشرب الخمر؟ تشبيهت الويسكي؟ اتشرب ويسكي؟ اتشرب ويسكي؟ تشبيهت كولا ز رومم؟ اتشرب كولا مع روم؟ اتشرب كولا مع روم؟ я не люблю шампанського. Лаухибу шампаня. Ла огебе Я не люблю вина. Я не люблю пива. Немовля, любить молоко. Radia Uhibo Leban. El radia you hebbeleban. Ditina lubit cacao yabluchny siek. A tuflu yuhibul cacao wa sira tu fach. El tufl youhib любить pomaranche siek и greypfrutoвий sik. El تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت